لا حياه ولا, ولا نشور وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتره واعانه واعانه عليه قوم ناخرون فقد جاء ظلم ونزور وقالوا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 122- لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 123- أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 124- وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 125- انظر كيف ضربوا لك ضالين فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا 126. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 127. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 128. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا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 صيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين ك كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنْ وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم فيما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم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 118. وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 119. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ مجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدنا إلى ما ايرًا مستقرًا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ودل الغمام ونزل الملائكه ونزل الملائكه تنزيلا املك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما عزيلا عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت معروًا سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانًا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاء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 كذّب الرسل اغرقناهم اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتقدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمود واصحاب الدرص وقرون بين ذلك كثيرا وكل امر اضربنا له الامثا فَلَنْتَذَرَنَّ تَطْفِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّمَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ هو فَوَاءَحَ وَفَأَلْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَن تَحْسَبَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 هُوَ مَنْ سَبَّحَ ثُمَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَمْطَهَ رًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا وَنَسْقِيهِ مِنَّا خَرَفًا إِنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا 119. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 110. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 111. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا, وهذا ملح أجاج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 119. وكان الكافر على ربه ظهيرا 110. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 111. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 112.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 119. وهو الذي جعل الليل وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 110. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 111. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 112. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما LAM YUQATILU WA KANA BAYNA THALIKA QAWAMAN WALLADHEENA LA YAD'OON MA'ALLAHI ILAHAN AKHARA WA LA YAQTULOONA NAFSAN LATI HARRAMA ALLAHU ILLABIL HAQQ WA LA YAZNUN WA MAN YAF'AL